وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي in de buurt gegaan en آذَانِنَا zijn وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعمل إن يا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون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 وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفَّا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وثمود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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون وأما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 ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوته كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها نليم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ والقمر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 إِنَّ ربك لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لقالوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ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 وَإِنَّهُمْ لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أَسَاءَ فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم السَّاعَةِ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 ولئن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا من بَعْدِ ضراء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا ولئن السَّاعَةَ قَائِمَةً ربي رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إن لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو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 أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِذْيَةٍ مِّنْ لقاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ